وديعة أدعتها ستردها بالروم منك وتسلب وغرور دنياك التي تسعى لها دار الله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 وجميع ما فصلته وجمعته وجمعته حقا يقيناً بعد موتك يا ابوي والروح منك وديعه اودعتها اودعتها ستردها بال